أَفَتَظُنُّونَ هَٰذَا أَمْ أَنَّكُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿21﴾ إِسْلَمُوا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿22﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ناتع ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا غنيئا بما كنتم تعملون مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مَا شَيْءٌ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا وَفِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِرْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَغْلَنَا مُشْفِقِينَ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 يم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين